اين اصطغ الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يقول الله تعالى في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقدب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما آياته وضمغل صالح الله سبحانه وتعالى وحوله يهي قفك الدلاء مؤمن بصغع قصية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قف مؤمن دله المؤمن هو من آمر بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وصاير ذلك من أمور الإيمان قفت الرمية لم يوم الله إله увер بعضك مهم واحد إلى النهج أفضل قفت الله الرمية! سبحانه وتعالى وملايب الحفل الرمية والرزوص كتبت الرمية كتبته الرمية ick all golden golden golden golden golden golden golden 6 зарم Цالي vs cadd assam and core allmath of rakdter a crying chad ke thuk ه اله Tips fusuh عم mein Allah لقد دعلتك هكiques من أمودا على الفاظ العموم قور قدر أنا قف مؤمنة assungacağız يعيد كاسو باللقاده متعمد اي لهيه وكصا قصا وكصا اوو طالقا خرج من ذلك المخطئ والمجنون والصغير وحك بهايا قفوا وعلان يقطع مكسن يودله متعمد كان حين ياخذ اهان ودله وحك لو بها يقف وعلان صغير واسا سوكل فحقروب حي يقف كسبقه ير الى هي مركه ويكون مقيد متعمدا فمن دار الى مركه انت عادي الا وله ليه هي وجزاؤه جهنم خالد فيها ابى المرئس و نار تتعلنا حال كونه خالدا يسور بما كونيا و كو سلونيا فاس إلهي سبحانه وتعالى به خالد فيها وغضب الله عليه إلهي الله وعراضي سبحانه وتعالى الغضب وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والصنة وصفة قصوا الكتاب كإلهي يسنن النبي لمضب وثمك إلهي عطين أيام قلت مؤمن بله إلهي روع عراضي سبحانه وتعالى غضب الله عليه ولعنه وعيدك كعيكا الى سبحانه وتعالى ومن علي ابعده عني رحمته ودرجه منها لحريص ذلك الضوي وكريم وخداري ولديات بالله ولعنه وعدله عذابا عظيما وحود دياري وريدا عذاب عدد. عذاب وين اي دي هي قف دياري وقصموا مننا او قسا لا يوجد عقاب الله سبحانه وتعالى فهو سوف يكون في الليل إن مدك اللي شاغه سوف يكون في النار انتاسي قطر نمييدا يومارة الدم لها إله دهي لكن الله سبحانه وتعالى لا يوجد عقاب يا عمق ريسان أيه إلهي و بالنقاضي و حلقا قاضنا إياه قفة المؤمنة لديكي سينة النطاة الكريم إنه محرم تهي لديكي سينة النطاة فلن بدأوا يسكوا خلافين رحمه الله عليهم على اقوال فالك الى هي يريد خالدا فيها ورسلوا وحيتقاتين وصمم في نارنا الكوار من ولي هذا اي مارك من قال ذره من ايمانك اذا لا تصررتي هدي قلبي بثكنته وصراخهم انتم الى النار تنقوارين وحيرود سو خلاف المرك اعاده خالد فيها الا تطلقوا البلس وخلافه ويربك وحي الى اهدن وعلى المستحمل وبعضهم قالوا الكافر ويه وبعضهم قالوا انجوزي يا ذلك هذا هو عبال مريوه لكنه يغيب إلهي سبحانه وتعالى إنه مارتي قد عفر وما قالوا يقولون أنه قف أممك سنضر هذا هو صدح قوله إن كافرك لا تشهده ويعيدك أن يكافرك وكسه بسيها إنه قسه بسيها قفض حلاشده كمسلم إنه قسه بسيها إنه يتاهي انجوزي يا ذلك هذا هو عبال مريوه اذي لو قبالنا صدع قبو ضعيف وهي قلت قال انه يبرك اني تفسي اي صحيح انه بيجيته ان السبب هو تعيد ان النار تلقوا عاريه او هو سجيده تاسوي سجيده النار تلقوا عاريه قال نيمو اي وسجيده اكم المؤمن انه إل خاف هو سجيده قال له وحرته تصيح بما رواه البخاري من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن عمره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله, الله عليه وسلم قال ليزال المسلم في فسعة من دينه ما لم يسب ما لم يسب زمن حراما قلت مؤمنك يا مسلمك كما سيئ له إنه فساحي يبقى لا يكتره في انتي ثوق تكتره انت أنا بيك مسلم بيك حرانة أنا أليم ما لم يسب زمن حراما مركز حديث الله سأقول عن وضوحك قاتل ان لا جاء يا ابو قفم خضم من الدرو الى تاسو سوجدن دينته لاو خيريو الى دينته او خبخه تباننا ان قتيل وخالد المخلد في النار النقط الله برخص وجهك عسى مريا هو خرب كفر قو قد كان وسبب يحي ان قفكي دينته لاو خيريو سيده سخودا وسيده سخودا ان دينته لاو خبخه تباننا ومخلد خالد المخلد في النار النقط خاصنا وقوم وقوم ابرا وقوم بجراء الوين مرهدت يقولتها قوم بطوحقة وحي إلها أنتها سواع وعيد سديدة وعيد كان أحد بالنهم إلهي سبحانه وتعالى إنه خلافه وإسكافي أضون قاسم وعيد كان بنات وعيد إلها و... وارتي يقابه يا واهي يقابت الإلهي سبحانه وتعالى وإسكافي كرا وقفت المرضي ما قل إنت أفكرا قاسم أوا قوم وحي إنها إنها شنقوم وعقراء قوات كميدة وعنوا فربا لأنه يكون فسرين إن لو قتلت خارجاً فيها المكسط طويل انفرب بضن إنه قسقنا هنا لكن ما قال كيسوف وأنه قرأ ما رأيتك النظر وحناء يعملون جاهلين وعثنا أنا حربتهم فتا تكون حينا هذان فلان خارج في الحبس خارج في الحبس هبل وعقوار أيام hagaa ugu soo gunaaraa yeyn badan saar ka barka soo noobay ciddo iyo wariiba ku ciiray barri ka maano damaan saana hadii lo dayo oo sarwaad aadida lo dayo barri ka maano damaan kaan mabana waa laati kara qalas arintu waa dhammaa marka uruun farabaday waxa ku fasireen oo calaamadda muciisaymin u daartay inay tahay in al-muqtas tawil noobay ciddo al-muhimn walaleen aadaha waxaan ku qaadanayna yahadiid kaasi Deep is the Muslim as one richolo and the Hindu should have experienced him 鼠sets reklam it's money in order to get present it's wh brick and that isn't fair so if we can buy the Robins so if we can pour everything this Muslim is a law that is not a key we call the sun we call the fear anywhere in peace and people may come from suffering من كبائر دربوي في السفر العام عن الاصر رضي الله تعالى عنه قال رسول النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم عن الكبائر كبائر تلو يدي النبيك مركزهم عن إشراف بالله وحقوق الوالدة والقتل نفسه وحواني الله شرق يالله إيالله من دوارده عقل قل نغضه إياك يدو الذي لقفه السلام إن لدينا نفل حرامي في السحيحين على نفس وجاء أيضا في نحوه في السحيحين من الحديث عبد الله بن عمر الكبائن أريش لاك بالله أو أشرك بالله وعلى سحيانك قلب صورة يقولوني أبنى صلى الله عليه وسلم كبائنة وأشرك بالله وعقوق الواردين وقتل نفسي وليمير القموس كبائنة وأحكمدها أريش لاك بالله إذا يقعدك لأ أعبده ويسيرك أموين أهل العاصيوين شيء أموين أو الهل العاطيوين يسيركوا فأنا نقول أنه يكون كبائر تكمل منه كبائر تكمل منه يشراك بالله ويكون يكون كبائر قطب النفس أي كترة واليمين والقموس نعار تقفك بحكة نزدهم بالله بأنته وكل ستقف هذا هو من كبائر الجنوب وفي ذلك الحين أنا به رأس رضي الله تعالى عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم قال يتنبه السبع المضيقه وعكسها اثنان وكبارتان فدولدوا في الحلقه بابيه وقلت هلا ذي عقاق وسجيده قالوا يا رسول الله وما هن رسول قيل يا محي تصدداسي والنبي صلى الله عليه وعلى رسله الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واشركا يا سحركا يقنبل الدروب الى حرام علينا قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقتلوا انفسكم انه كارا بكم رحيما الا يعلم ان فينا عدلنا الاولين حرسنا ايا وقوم المسلمين النفس يسجلو وما بنانا ذكر الدين وكانوا تافيرا وما بنانا ومحرم واحد لو باهي لمسلمينته الانسكار هي وحيتا تلك تلك قرحايا يبدور السبب قرحتهم بنانا ان تشغلوا جره ما بنان ماركاك حدو كا قاود حتى اين انت اسكاي نيرمي نير كارتو ااد اسكاي ياله سدير كي كيسه وقوم نس مكاين ديلها وا كبيره وين وا دمي وين وعيد كا داك با كو ساراي يسورني ابي داو بالحديث ابي ترداه رضي الله تعالى عنه قال صلىت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو ترداه في هذا قال يقول اذا راى المال مخلي ونبي عليه الصلاه والسلام كل زندق اسال الله ان يغفر له الا من مات مشركا او قتل مؤمنا قتله مؤمنا متعمدا متعمدا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال محمد عليه الصلاه والسلام تمضي وبينها الهوذاه تمضي فيها الهوذاه الا قوم في شبيكم تبيويا الا من مات مشركا وفقه يصوه الشركيه إلهي العذك لله عابده بنته إلهي هو من عافيه وكافر بالله سبحانه وتعالى أو مؤمنا أو مؤمن خطر مؤمنا عمد مؤمن مؤمن جديد إلهي هو رابده سبحانه وتعالى الحمد لله حمداً قصيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وشدنا لا إله إلا الله وحده لا شريكاً وشدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين في سحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصلى ما قال لا يحل دم المرين المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس وسيّل الزاني والمارق من الدين المفارق الجماعة في سحيحين وإلى حديث كاته نبي قول حليس صلى الله عليه وعلى الله وسلم أي نوف يرسلون وعلى اليان ما بنانا قف مسلمة وإلهي قرية نبي قيل إلهي قرية ليكي سينا تغذية ما بنانا لا يحل تنمرين مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله قف قرية اللي أقول عابو زياني الشرم إلهي ما يعني أنا الرسول فيها أنا هاي ما بنانا ليكي سينا تغذية إلا ستح لوياني إلا بيحدى ثلاث ستح متكود من جهيمو ياني عن نفسه بالنصف نفت النفت شواء اللو دي ليا هذو قفة مؤمن مؤمن دلو والو دي ليا وصيب الزاني قفة قولها رسو عمرين أوه حلالة انبرك النقدة عن انبرت برها النقدة هذول السنة استنى اثناء اللو دي ليا والمعرق من الدين هيك الدين تخلح بحاق وكيف يا لولا في الرواية المفارقة التارك للدين لكن الرواية المعروعة أكون شرتها المفارق من الدين فالدين تكبر وكذب بحال تارك الجماعه سماع على تكف كانوا والدين ايها المسلمون واحد لو باهي ديغدان عم لو عمل فنو وينو فرانو وقو فربا ولم تيسو صوت بابو اذا حي حديث قالوا قصر عن عائشه وعثمان في الحديث ويه ايام معناه صار الله ينفضح لأسه من الدي الكرون الدي كرون الدي الكريم وفي ذلك يحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال سباب المسلم فسوقه وقتاله وقفه يقف المسلم قال له عاية واحد كضح وضاع كضح إلا دلالا وقفرضا وقال له فقال عن الوضوح يقفه سرين ولا ضربت جماهيرها والسنه وحاكو تالين ان لو تشهده وكبر راس خرا ما هو كفر غير دين تلقى بخرج ما يقف ودي انت ما كدخ بخرج ما لكن وا كفر ياب او كاكشي وسين او خطر وي ان انا سير ودا كانو او كوميسيون فدا حقو ديليا موديل فاعت مره لا قادو معاك لا قادو يارولو اقا او كي قادان فدني ياريدو لكو بدي كغليه خرف ربنا يوم ما شا... شعلنا انه شا... شا... شا... شا... شا... شا... ولا دنيينا بتاش طب ميل بسقولني هي قرح كتبه والله من رحمه مسلمين فقده ادي دونك على حاج كله هذا وحين دين البريقه قسم منك كا... ان دي تسلى الى عليو الا هي واجك قال الله تعالى في كتابه الكريم من قتل مؤمنا من قتل نفسه من غير نفسه او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنه ما أحيا الناس الجميلة إلهي سبحانه وتعالى وحوليه قفت دينا قف نزدنا دي نفلال إنه جزكي تنزدنا بكاتك تنبكه قاضي ومد إله يوردن مولايين ويقولنك هكذا قفت نوالا إياك وبد ماذا ديانا وعقد ما يمدت تشعر لنوني فاندكه سينا قفت موميكه إلهان يديكي نحن نقول صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة واعتسبنا ابي انه مركا ولهيه مزوال الدنيا عند الله اهون لقتل مسلم اديه ذا جيمي هذا او سنسه الا واعتقدوا ثاني الى الاكثر تقف مسلمي صلاه عليه في سائر المسلمين للحديث الطارق من, من عاصم رضي الله تعالى عنه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وعربه وحسابه على الله ونبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فولا اله الا الله وكجا له وحي ليس كذي العابده وحا رانا ديكيسا يماركيسا اله راح يصابنا وبزح حي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالوا يرسلون قاتل الناس حتى يشدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله وحل فرادتك ان لا دغلم الا قران الله حقك عباده لرب الله مويه محمد رسول خير هذه ويقيم الصلاه ويوذ الزكاه فاردنا لتوسعه كما ناجيتيها فإذا فعلوا ذلك عسموا من الدماءهم و أموالهم هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة عن أبي هريرة و عن جابل و عن أبي بكر و عمر و عن نصر في سعيان و غيرها أعداد من الصحابة أيها صور الحديث كان قلت فمسلم خواه مرسوم الدم و معسوم المال و نبين أيضاً صلى الله عليه و عم سلم في سعيان مسلم بالحديثة أبي هريرة رضي الله عنه كل المسلم على المسلم حرام الثلو ومالو في عربه قلت بصير مصري مصر فهو حقا حرام ديكيسة يا ماركيزة يا شرف سيسة بعقوبة نيسانية قول لي المسلمين تقع شلية بعقوبة نيسانية قول لي التجا كتلية بعقوبة نيسانية قول لي ما بدي كتلية عن عدد من الفحاوة وحقا صغار أرصي مانك القيادة من يوم قلت بكي وانه يسال فلان فيما قتلني ويهو جوي ويدي انت ساقمته يا ديكي كتايوه ويلا بروحه ويمتلي ويدي واذا المووده تساله يا يزم قتل ابن الهي الهي سبحانه وتعالى وكفخنه الهي وكعبسون ليك المسلمين انت عم يسكر عليه انه هي عيار ما لما قف باشتغل سوقه سريع وركاسون قالوا لي بدك تتهبل بمان ثلاثه بهي با ثلاثه انا هو هيار وارتي على سكاي دي كيس على الصايا شغله سوقته متى قبلوا الدراسه ما بنعرفها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ابقضوا ابقضوا الناس ثلاثه ثلاثه صدقوا اذا عادوا اره بده يحيى اذا عاد يحيى صدقوا فتح قبر لا سبحانه وتعالى وتدخل منه عجه غوا عقب منها انه مركه توجيره واكثر اي ومطالب والمطالب دم يريق بغير حق من يريق دمه فبالتالي تظل حق مركه خارانه دي خارانه ومجادي قلقه دوليه الى يكو الى يكو العذوي ك الى يكو العذيه الى شان وتعالى ومنه وحقوس بين انه مرقت انا ديننا والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتل نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذوق ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه الايات فلوه هي دليل الوفاء مرسل قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق هذه دينه نض الى سبحانه وتعالى وحرام يليه حق لا يحتله دينه واو بدل وانما كما ذلك كنتم وان, لج وإن ما ارتيت ceban yuham lamida oo maana lahayn lagu laayo hamba la jiraa dad markaas waxaan sameeyaynaa taban la iska qarinayo kullu hada waa min al muharramat waxaanu ugu badan oo yemen ka baxday in markaas in marwaafidi ay soo weerareen daru xubti damaanad way ku dhaleenna 400 qof 400 qof ay ku dhaleen inta ka qabteen ilaah subaana wa taala oo ka basbadeeyo way ka baxay way ilaahay uu ka saaray ila ku qof xubti uu ku daawaxay marka بيكم مسلمين طلبوا بنيسان كبا وا من كبار الذنوب والحمد لله رب العالمين